إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأذابكم غمما فأذابكم غمما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما